كانا مالك ذلك لا مما مست النار هذا <تصفيق> تجاه قال الله عامر الرجل للصلاة طعاما النار يتوضآن وحدثني عن مالك عن يحيي بن سعيد أنه سأل عبد الله بن بن ربيع أن سأل أهل قال يفعل يحيى سعيد ربيع يتوضأ يصيب يتوضأ رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ مست مسته ولا ثم قد عبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين سيدنا سعيد قيس أجمعين قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن بن ربيع يحيى وحدثني ربيع المدينة محمد عبد عبد تقدم عن بن بن نعم عن بن سعيد نعم قال حدثني عن, مالك عن بن سعيد قيس بن بن وأصحابه قال مالك الله عامر قال مالك الله عامر الخزرج إمام المدينة تقدم مرارا عمر وعلى آله و س ن ة وفاته م ع ل و م ة عند ش م ه و ر ك م وهي أربعين أربع أربعين انه عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عبد ا ل ل بن عامر هذا عبد ا هذا م ر ع الله بن عامر بن ر ب ي ع ة ابو محمد العنزي من عنزه اليمن من حلفاء أ ي ا ل خ ط ا ء وقيل حلفاء ب ن عدي وهو معدود في كبار التابعين واختلف في صحبته ذكرهم احبان في ا ل ص ح ا ب ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بيتهم وهو صغير ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أ ر ب ع ي ن وقيل ابن خمس سنين ولذلك حصلت له رؤيه لكنه لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا ولذلك اختلفوا في صحبته وقالوا قد ذكره ا ل ق س ر الذين اختلف في ت ص ح ب ه م لكن ه ذ اخ يجب أن تنتبه يفرق بينه وبين تنتبه أن أ ي ه اكبر ل أ هذا الله ا عبد ع بن منه ر ب ربيعة الأصغر ل و أخ أكبر منه اسمه عبد الله أ ي ض ا عبد بن عامر بن ربيعة بن بن أكبر منه هذا صحابي استشهد بالطائف استشهد الله وهذا هذا منه أخ وعامر وعبد ا م ر و ع الله هذا يعني هو على كل حال معدود في كبار التابعين واختلف في س ن ة وفاته فقيل سنه خمس وثمانين وقيل سنه تسعين و ض أ للصلاة ث م يصيب ط ع ا م مسته ا ا قد ل ن ا ر أ ي ت رأيت و ض أ أبي قال ي ف ع ل ذلك ولا يتوضأ س أ ل يحيى بن سعيد عبد ااذا ل ل ه بن ع م ر ربيعة بن أ ئ أ ك ل ا ل إ ن س ا ن شيئا مسه ت النار هل يتوضا فقال ر أ ي ت أ ب ي يفعل ذلك ولا يتوضا أ ب و ه هو عامر بن ربيعه ة أبو عبد ا ل ل العنزي من المسلمين ا ل أ و ل ي ن ومن أ و ا ئ ل المهاجرين ه ذ اسلم أ قبل عمر بن خطاب وهاجر الهجرتين هجر الى ا ل ح ب ش ة ثم هاجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة وكان الخطاب تبناه في ا ل ج ا ه ل ي ة فكان يقال له عامر الخطاب حتى نزل قول الله تعالى د ع و ه م ل أ ب ا ئ ه م هو أ ق س ا ط عند الله فحينئذ نسب إ ل ى أ ب ي ه وقيل عامر بن ربيعه ة وعامر ذ ا ذكر رأى أخرج الحاكم في المستدرك الحاكم عن ابنه عبد الله بن عامر قال لما طعنوا على عثمان أنه زمن عثمان قالوا لما طعن, على لما طعن على عثمان أدرك لما على قالوا صلى أ ب ي بالليل فدعا و ق اللهم ا ل ق ن ي ا ل ف ت ن ة بما وقيت به الصالحين من عبادك قالوا فما طلعت الشمس إ ل ا على جنازته وذلك قبل مقتل عثمان رضي الله عنه بيسير نعم قال ر أ ي ت أ ب ي يفعل ذلك ولا ي ت و ض أ ف أ ج ا ب ه عن فعله ودليل فعله أجابه عن عمله عن ودليل عمله وهذا يعني استدل عبد الله بن ر ب ي ع ة بفعل أ ب ي ه ا ل ص ح ا ب ي فقال ر أ ي ت أ ب ي ي أ ك ل الشيء أ تمسه النار ولا ي ت و ض أ يعني أ ن ه يفعل مثله و إ ن طوي هذا في الحديث لكنه مفهوم وهذا يبين لكم أ ن ا ل م س أ ل ة ا ل م ش ه و ر ة عند ا ل أ ص و ل ي ي ن وقد تقدمت لنا أ ن عمل الصحابي ح ج ة لكن هنا عمل الصحابي عرف له مخالف ل أ ن من الصحابه من كان ي ت و ض أ و ا ل م س أ ل ة قلت لكم كان فيها خلاف بين ا ل ص ح ا ب ة وبين التابعين إ ل ى أ ي ن عقد ا ل إ ج م ا ع بعد عهدهم نعم قال وحدثني عن مالك عن أبي وهب يقول ولم لحما عن عن نعيم بن كيسان أنه بن الأنصاري أبي سمع مالك جابر الله هذا وهب بن كيسان المدني التابعي المعلم المؤدب ا ل ث ق ة من, من موال ي آ ل الزبير العوام مات رحمه الله س ن ة سبع وعشرين ومئه ة نعم ن سمع جابر ب نعم ب جابر بن عبد الله الأنصاري جابر بن عبد بن د الله الأنصاري الله الله هو ع ر بن بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي الصحابي المشهور المكثرين بن الصحابي صحابي بن صحابي وأحد السلمي من الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ر ا و ا عن ا ل رسول الله عليه وسلم اكثر من أ ل ف ا ل ف حديث بل قد كانت ر و ا ي ة ج ا ب ر أ ك ث ر من الف و خ م س ي ا ت ي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت لكم فيما مضى أ ن المكثرين الذين ر ا و ا أ ك ث ر من أ ل ف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعه ة م أ ب و ه ر ي ر ة وجابر بن عبد الله و أ ن س بن مالك و أ ب و سعيد الخدري و ع ا ئ ش ة رضي الله عنها و أ ب ن عباس وابن عمر هؤلاء ا ل س ب ع ة من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمعهم أ ح د ه م في بيت من الشعر فقال او في بيتين قال سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد ج ابو ر أنس ص د ي ق ة وابن أبو عباس كذا ابن عمر هريره ة سعد و ما سعد م ه قال س هو وأبو سعد بسينان سعيد خدري بن مالك جابر ج انس ب ر عبد عام الحرام أ ن بن مالك صديقة وابن عباس كذا ابن عمر ر و ج ا ب رضي الله عنه شهد ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة ا ل ث ا ن ي ة مع أ ب ي ه صغيرا وشهد بيعة الردوان وكان ش ه د الردوان بيعة و إ م ا م ا ل م د ي ن ة ومفتيها بعد ابن عمر ولم يشهد بدرا في قول ولم يشهد أ ح د ا و منعه أ ب و ه خرج أ ب و ه إ ل ى غ ز و ة أ ح د و أ ر ا د جابر أ ن يخرج أ ي ض ا فمنعه أ ب و ه ل أ ن عبد الله بن عمرو بن حرام لم يكن له من, الولد من الذكور و ل ل د من ا إ ل ا جابرا وكان له تسع بنات ف ر أ ى أ ن إ ذ ا خرج جميعا وأصيب ج من ي ع ا م يقوم على البنات فمنعه من الخروج وخرج هو فلما استشهد عمرو بن عمرو بن حرام في غ ز و ة أ ح د حينئذ لم يتخلف بعد ذلك جابر عن مشهد فحضر المشاهد بعد ذلك وجابر كان من ا ل ص ح ا ب ة المحبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرعاه ر ع ا ي ة ولو ق ص ة م ش ه و ر ة معه أ خ ر ج ه ا البخاري ومسلم وغيرهما قال جابر غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت على ناضح, لا ناضح لي أ ع ي ا فلا يكاد يسير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لبعيرك فقلت عليم قال فتخلف النبي صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فانطلق ذلك البعير قال حتى في ر و ا ي ة أ ش د من خطامه لي لئلا يسبق القوم وفي ر و ا ي ة قال فما زال, يسير فما زال امام ا ل إ ب ل ي قدامها يسير قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف تجد بعيرك قال فقلت له بخير أ ص ا ب ت ه بركتك ف قال النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ب ع ن ي ه قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره وفي رواية وكانت ف ي رواية و لي إ ل ي ه ح ا ج ة ش د ي د ة فاستحيت فقلت ق ل ت ف فقلت هو لك يا رسول الله فقال لا تبعني قال فبعته إ ي ا ه على أ ن لي فقار ظهره حتى أ ص ل ا ل م د ي ن ة يعني لا, لا ي س ت ن ج ز النبي صلى الله عليه وسلم البيعتا في, في حينها بل يترك جابرا راكبا البعيره حتى يبلغ على ظهره ا ل م د ي ن ة قال فقلت له يا رسول الله إ ن ي عروسه فاستأذنته فأذن لي قال في ت ت ق د م القوم روايه رواية ن سالته عمته ايضا ف أ خ ب ر ه ا ف قال ر أ ي ت أ ن ذلك لم يعجبها قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم س أ ل ن ي لما ا س ت أ ذ ن ت ه فقال اما تزوجت اذكرا أ م ثيبا قال قلت تزوجت ثيبا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها فقال يا رسول الله توفي والدي او استشهد ولي اخوات صغار فكرهت ان اتزوج إ ل ي ه ن مثلهن فلا تقوم عليهن ولا تؤدبهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوت إ ل ي ه بالبعير ف أ ع ط ي ت ه إ ي ا ه فنقدني ثمنه ورده علي وخرج أ ح م د بن حبان عن جابر رضي الله عنهما قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم أ س ت ع ي ن ه في دين كان على أ ب ي فقال اتيكم فأتيت فرجعت فقلت ل ل م ر أ ة لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ت س أ ل ه شيئا قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذبحنا له د ا ج د ا فقال يا جابر ك أ ن ك م عرفتم حبنا اللحم فلما خرج قالت له ا ل م ر أ ة صل علي وعلى زوجي فقال اللهم صل عليهم فقال فالتفت ت إ ل ي ه ا وقلت اليس قد نهيتك فقالت أ ت ر ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولا يدعو لنا وقد كان جابر رضي الله عنه كف بصره في آ خ ر عمره ومات رضي الله عنه س ن ة ثمان وسبعين وهو أ ر ب ع ي ن وتسعين س ن ة نعم انه سمع جابر بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر رضي الله عنه يقول ر أ ي ت أ ب ا بكر الصديق اثل لحم ثم صلى ولم ي ت و ض ف أ ب و بكر الصديق اسمه أعوذ أبي و الله ابن قحافة ا س من قحافة ط يسرد ب من ي لنا اسمه فوق عثمان طيب على ا ل أ ق ل احفظوا يعني نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وان سببا هم إ ل ي ه بسبب نسب الصحابه ا ل أ ر ب ع ه الراشدين ونسب هذه أ م و ر م ه م ة حتى تعلموا أ ي ن يلتقي هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم قريش كلها كل قريش يعني م ن ح د ر ة إ م ا من فهر أ و من النضر على حسب الخلاف بين أ ص ح ا ب السيره ويقول البشار أما قريش البشار فالأصح أما ف ر الأكثرون النظر عرفوا تعرفوا المنحدرين جماع نطالبكم من الأقل الآن لا, لا نطالبكم بأن تعرفوا أنساب على يعني هو بأن فيه أ و ي النظر كلهم ف ه و ل ئ ك ت و س ع و لكن على ا ل أ ق ل هؤلاء المشاهير يكونون م ع و فينا عندكم على كل ح ل الله أبو بكر رضي عندكم ه هو ع ب الله بن عثمان بن عامر بن بن بن بن عمر ع سعد ب بن بن ت ي بن بن كعب بن سعد بن, تيم بن, مرة بن, كعب بن, لؤي بن غالب بن فهري بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن بن بن نزار بن معد بن عدنان يلتقي نسبه النظر كنانة نزار عدنان مرة مالك خزيمة مدركة مضر معد فهري لؤي لياس يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مره ة الركاب ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن كلاب بن مره و أ ب و بكر هو ابن تيم و أ بن و بكر رضي الله ه الله وصاحب رسول الله صلى الله عليه مره وخليفته ا أ ف ض ل هذه ا ل أ م ة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وولد أ بعد عام الفيل بسنتين ونصف وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ا ل ه ج ر ة قبل مبعثه ومكث معه طول إ ق ا م ت ه ب م ك ة وكان صاحبه في ا ل ه ج ر ة وكان صاحبه في الغار وكان صاحبه في المشاهد كلها إ ل ى أ ن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أ ب و بكر رضي الله عنه نحيفا خفيف العارضين محببا لقومه مؤلفا لهم ف إ ن ه كان تاجرا ذا معروف وذا مال وكان من أ ع ل م قريش ب أ ن س ا ب ه م وما لهم من المثالب وما لهم من المناقب فكان الناس يحبون مجالسته لما له من م العلم والتجارب ولماله من م المعروف و لذلك لما أ س ل م كان يدعو من وثق به الى الاسلام ف أ س ل م على يديه عثمان بن عفان والزبير بن العوام و ط ل ح ة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أ ب ي وقاص وهؤلاء جميعا من المبشرين ب ا ل ج ن ة أ س ل م و ا على يدي أ ب ي بكر رضي الله عنه وكان أ ب و بكر رضي الله عنه مناقبه ك ث ي ر ة تقدم ذكر بعضها في ترجمته التي تقدمت من ذلك ما رواه الشيخان عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال إ ن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أ ب و بكر فعجبنا لبكائه أ ن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الخير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 وروى البخاري عن أبي برا... ب ر ي د ة رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ق ب ل أ ب و بكر آ خ ذ ا بطرف ردائه حتى أ ب د ع عن ركبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا صاحبكم فقد غامر ف أ ت ى فسلم وقال إ ن ي كان بيني وبين ابن خطاب شيء ف أ س ر ع ت إ ل ي ه ثم س أ ل ت ه أ ن يغفرني فابى علي فاقبلت إ ل ي ك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا ابا بكر ثلاثا يغفر الله, لك أبا بكر يغفر الله لك يا ابا بكر ثم ان عمر ندم فاتى منزل ابي بكر فقال اثم ابو بكر فقيل لا فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر وفي روايه انه جلس إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ع ر ض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه من الجانب ا ل آ خ ر ف أ ع ر ض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاتى ق ب ل ت ه فقال يا رسول الله اعراضك عني ما هو إ ل ا لشيء بلغك عني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ي س أ ل ك أ خ و ك أ ن تغفر له ف ت أ ب ى عليه وفي هذه الرواية عند البخاري هذه عند قال فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر يتغير من الغضب على عمر حتى أ ش ف ق أ ب و بكر أ ن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر شيء ف ج ث ا على ركبتيه وقال يا رسول الله والله أ ن ا كنت أ ظ ل م يقصد ل أ ن ه البادئ والله أ ن ا كنت أ ظ ل م فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله بعثني إ ل ي ك م و ق ل ت كذبت وقال ابو بكر صدق وواساني بماله و أ ه ل ه فهل أ ن ت م تاركوا ل ص ح ب ي ف ه لي أنتم ت ا ر ك و صاحبي فما أ و ذ ي بعدها وروى الترمذي عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ل أ ح د عندنا يد إ ل ا وقد كافيناه بها إ ل ا أ ب ا بكر ف إ ن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم ا ل ق ي ا م ة وسبب م مَالُ أحد مَا مَالُ أبي بكر ولو كنت مُتَّخِذًا صَاحِبَكُمْ ا خَلِيلًا لَنَا اتَّخَذْتُ أَبَابَكٍ خَلِيلًا أَلَا نَفَعَنِي نَفَعَنِي كُنْتُ أَبِي خَلِيلُ وَلَوْ اللَّهِ أَحَدٍ بَكْرٍ و إِنَّ ت ل ق ي ب ه بالصديق ما رواه الحاكم في المستدرك عن عائشه رضي الله عنها قالت لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أ ص ب ح يتحدث الناس بذلك فارتدى ناس ممن كان كان كانوا آ م ن و ا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه وسعوا بذلك إ ل ى أ ب ي بكر فقالوا له اما أ ل ا ترى إ ل ى صاحبك يزعم أ ن ه أ س ر ي به ا ل ل ي ل ة إ ل ى بيت المقدس فقال أ ب و بكر أ و ق ا ل ذلك قالوا نعم قال لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا أ ت ص د ق ه أ ن ه ذهب إ ل ى بيت المقدس ثم رجع قبل أ ن يصبح قال نعم إ ن ي لاصدقه فيما هو أ ب ع د من ذلك أ ص د ق ه بخبر السماء في غ د و ة أ و ر و ح ه ولذلك لقب بي بالصديق ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أ ع ظ م الناس ر ب ا ط ه ج أ ش ومن أ ك ث ر ه م ثباتا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب و بكر ب ا ل س ن ح في العوالي في نواحي قباء في بيته هناك له بيت هناك فكان فيه لما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم فكان ا ل ص ح ا ب ة في هرج ومرج أ ص ي ب و ا ب م ص ي ب ة لم يصابوا بمثلها قط قبل ولا يصاب الناس بمثلها قط بعد قال فكان عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليبعثنه الله فليقطعن أ ي د ي رجال و أ ر ج ل ه م يقول عمر بعد ذلك والله ما كان يقع في نفسه إ ل ا ذلك ف أ ق ب ل أ ب و بكر على فرسه فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على ع ا ئ ش ة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا ببرد ح ب ر ة فكشف عن وجهه ف أ ك ب عليه وقبله وبكى وقال ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي والله لا يذيقك الله موتتين أ ب د ا أ م ا ا ل م و ت ة التي كتبها الله عليك فقد متها ثم خرج فقال اجلس يا عمر ف أ ب ى عمر أ ن يجلس فلما راى الناس أ ب ا بكر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 ثم ت ل ا ق والله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ا ف إ ن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال ابن عباس فوالله ك أ ن الله تعالى لم ينزل هذه الايه الا حين تلاها ابو بكر فما ترى احدا من الناس الا يرددها وقال عمر فقال و هو ا ما إلا أبا انتلاها ل ل ه سمعت أن ع بكر ف ر ت حتى م ت ق ن ي رجلاي فلما وحتى أهويت م س عمر ت انتلاها أبا بكر ل ف ع ت أن س وسلم و ل الله صلى الله عليه وسلم قد مات فقال مات عمر قد بعد ذلك ل أ ب ي بكر انطلق بنا إ ل ى إ خ و ا ن ن ا هؤلاء من ا ل أ م ص ا ر وكانوا اجتمعوا في س ق ي ف ة بني س ا ع د ة قال فانطلقنا حتى أ ت ي ن ا ه م ف إ ذ ا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت من هذا قالوا سعد بن ع ب ا د ة فقلت ما له قالوا يوعك فلما جلس فقال فجلسنا قليلا فقام خطيبهم فحمد الله و أ ث ن ى عليه بما هو أ ه ل ه ثم قال نحن, نحن انصار الله و ك ت ي ب ة ا ل إ س ل ا م و أ ن ت م معشر المهاجرين رهط قد دفت منكم دافه ف إ ذ ا هم يريدون أ ن ي خ ت ز ل و ن عن أ ص ل ن ا ويحضنوننا من ا ل أ م ر قال فلما سكت أ ر د ت أ ن أ ت ك ل م وكنت زورت في نفسي م ق ا ل ة أ ع ج ب ت ن ي أ ر د ت أ ن أ ت ق د م بها بين يدي أ ب ي بكر وكنت أ د ا ر ي منه بعض الحد فلما قمت ل أ ت ك ل م قال لي أ ب و بكر على رسلك فكرهت أ ن أ غ ض ب ه فكان هو أ ح ل م مني و أ و ق ر والله ما ترك ك ل م ة من تزويري إ ل ا قال في بديهته مثلها أ و أ ف ض ل منها فقال أ م ا ما ذكرتم من الفضل ف أ ن ت م له أ ه ل ولكن العرب لن تعرف هذا ا ل أ م ر إ ل ا لهذا الحي من قريش هم, هم اوسط العرب دارا ونسبا ولقد علمتم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو قريش ولاه هذا ا ل أ م ر فبر الناس تبع لبرهم وفاجر الناس تبع لفاجرهم وقد رضيت لكم أ ح د هذين الرجلين قال عمر ف أ خ ذ بيدي وبيد أ ب ي ع ب ي د ة م ن جراح قال عمر فما و كرهت مما قاله الا هذه الكلمه والله لان اقدم فتدرب عنقي لا يقربني ذلك من اثم احب الي من ان اتامر على قوم فيهم ابو بكر فقلت لهم قد ق د م رسول ا ل ل صلى الله ه عمر ل ل ي ه و س أبو ب ك ع ل يا ن في ابا ل ص بكر ف ق ابسط ل لا و ا ت ط ي ن ف و ن أن نتقدم ا يدك ابايعك فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون وبايعته ا ل أ ن ص ا ر ومات أبو الله بكر رضي الله عنه سنة ثلاث عشر وله المواقف ا ل م ش ه و د ة ا ل م ش ه و ر ة في حروب ا ل ر د ة لعلنا نتحدث عن بعضها إ ن شاء الله في مقام آ خ ر وهذا أبو ولم يتوضى وقد المرفوعة نفسها الله عنه رحمه الله حشد هنا البابة لحما مالكا الأحاديث من ثم لكم من إن أكل صلى قلت بكر رضي حشد ومن آ ث ا ر عن الخلفاء الراشدين وعن بعض ا ل ص ح ا ب ة ما كر به على قول غيره من أ ه ل العلم وقد كثر مالك رضي الله الآثار عنه ا ل في جلب هذه الاثار ح م ه الله كان يرى انتقاد الوضوء مما مسته النار فلذلك كثر مالك من إ ي ر ا د هذه ا ل أ د ل ة ليعضد لي قوله ويبين عذره في م خ ا ل ف ة قول شيخه نعم وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن الله الله عليه وسلم دعي لطعام رحمه مالك محمد وسلم ولحم فأكل منه ثم قال فقرب الله الله الله رسول صلى إليه فأكل توطأ خبز وصلى ثم ثم الطعام منه ولم أتي فأكل يتوطى بفضل ذلك فأكل منه ثم صلى ولم قال عبيد الله رحمه الله سلاثين سلاثين هذا سفوان س ن ل ي محمد عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم ح المنكدر من التابعين وهذا حديث مرسل ا ا المحدثون ذ يسميه م وقد تقدم لنا الكلام عن مذاهب المحدثين في المرسل فلا معنى ل إ ع ا د ة ذلك ه ن أن ا المهم ه ذلك ا حديث م ر س ل ن ر و ا ه الترمذي ورواه م بداود و و ص ل ا وهو حديث صحيح أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم, لطعام نعم. عليه وسلم دعي لطعام إلى فقرب اليه خبز ولحم ف أ ك ل منه ثم ت و ض أ وصلى قالوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذا محتمل ل أ م ر ي ن إ م ا أ ن يكون ت و ض أ ل أ ن ه ل لأن ا ل ل ه عليه وسلم كان محديثا احدث ف ت و ض أ أ و ت و ض أ ل أ ن ه أ ك ل لحما مسته النار ويكون هذا حينئذ قبل النسخ نعم ثم أ و ت ي بفضل ذلك الطعام ف أ ك ل منه ثم صلى ولم يتوضا طيب ق م النبي ا صلى ل ل هذا عليه وسلم فصلى فلما قضى صلاته أوتي بفضل أوتي قضى ل ك ل ط ع ايضا م اللحم والخبز فأكل منه ثم لم والخبز فأكل ت و ه ذ أيضا تركه الوضوء هنا يحتمل أ ي ض ا احتمالين يحتمل أ ن ه لم يتوضا ليبين أ ن الوضوء مما مسته النار قد نسخ فيكون هذا ناسخا للوضوء مما مسته النار أ و يحتمل انه لم ي ت و ض أ ليبين أ ن وضوءه ا ل أ و ل لم يكن من أ ج ل اللحم الذي مسته النار و أ ن ه ل أ ج ل حدث فلما توضا بعد ذلك لما توضأ وضوءه الأول لم يحتج أ ن يجدد له وضوء النعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن موسى بن ع ق ب ة عن عبد الرحمن بن يزيد ا ل أ ن ص ا ر ي ان أ ن س بن مالك رضي الله عنه وفي ا ل أ م وهذه ر ر التي ت يجمل ك ا القراءة في و ه مع ا ل أ س ف ب ت ل ي بها كثير من الناس و ا ل م س أ ل ة لا تختص بساردنا وساردنا من أ م ث ل ما نحن سامعون لكن مع ذلك لا ينبغي التنبيه الى هذا لا ينبغي اجراء الوصل ل مجرى الوقف عبيد ا عن عن لماذا ل نقول عبيد الله باسكان الهاء لماذا نقول قال مالك في الموطا هذا غلط هذا هذه عربيه يجب ان يعني يرتقى بها الى مرتقى الصواب لانه اذا وصلت الكلام يجب أن, تجري يجب ان لا تزكي بل انا اقول لكم قد كان بعض العلماء يرى ان هذا من ملحون الدعاء الذي لا يستجاب إ ذ ا دعوت الله بدعاء ملحون دعاء في خطأ مجد ا ل ع ر ب ي ة قال بعض ا ل ع ل م ا ء لا يستجل أ ن سمعت بعض ا ل ع ل م ا ء يقول هذا بل ق ا ل و مثلا في ا ل ذكر وهذا هل تقع كثير في الكار أ ذ سبحان الله و ب ح م د ه سبحان الله العظيم أ ن ت مثلا تذكر تقول سبحان الله و ب ح م د ه سبحان الله العظيم سبحان الله و ب ح م د ه ا تقف في م ا ا تقول و الله سبحان ب ح م د ه سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان... يجب أ ن اذا إي... إي... العرب يعني نعم لا تقف على متحرك لكنك أ ن ت لا تقف إ ذ ا وقفت قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لكن إ ذ ا وصلت تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله و ب حتى م د ه الله سبحان تقف فهذا من ملحون قالوا يعني دعاء قال الملحون هذا فلا يستجاب حتى أ ن ش د و ا في ذلك بيتا نسيته ا ل آ ن لا اذكر إ ل ا ع ج ز ه ان أ ح د ه م كان يدعو الله بدعاء ملحون فقال فلان كذا يدعو ربه لذا ك إ ذ ا دعاه لا يجيب لا يستجاب له لماذا قال هذا القائل ل أ ن ه يدعوه بدعاء ملحون والشيء بالشيء يذكر الناس ال ال ال ال نحن متهمون اننا المغرب ن لا ننطق العربيه نطقا صحيحا ع ل ا م ة ذلك أ ن ن ا لا ننطق ذل ذلا ذال و لا ننطق الثاء ذلا و لا ننطق الظاء ظاء بل عندنا الثاء والتاء حرف واحد و ا ل ض ا ء والضاد حرف واحد و ذ ا ل ذ والدال حرف واحد وهذا تسمعون حتى في كلام اهل العلم بل كان بعض ا ل شيوخي اذا قرا الكتب وانشد اشعاره لا يميز ب إ الا اذا قرا ا ل ق ر آ ن حينئذ يتانق في, في, في, في هذه الحروف التي ذكرت لكم أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم يعني يفسد ع ن ي ي المعنى ي ف س د عظيما و أ ذ ك ر م ر ة أ ن ي كنت في, في م ك ة ودخلت على أ ح د ه م بلباس المغربي بل بلباس ا ق ن د و ر ا الذي لا, لا يلبسه غير ا ل م غ ا ر ب ة فتكلمت مع بائع كنت ر د ت ان ا ش ي ر ي بعض العطر فتكلمت مع صاحب هذا العطور مع العطار تكلمت معه بعربية كما هذه التي لا تسمعون أ ن ت م لاننا لا أ ز ع م أ ن ه ا يعني لكن على كل حال أ ظ ن أ ن ه ا يعني ع ر ب ي ة تحاول ما ا م ك ن ان تنفي هذا الذي ذكرت لكم كان مع في ذلك الدكان ث ل ا ث ة من الناس من السعوديين كانوا جالسين فلما تحدثت أ ن ا مع ذاك قالوا من أ ي ن أ ن ت استغربوا أ ن ا لابس ق ن د و ر ة لكن لما سمعوا الكلام شكوا وقالوا اين انت قلت ا أ ت ر ك هذا لذكائكم أ ن ت م قالوا من سوريا ق ا ل و ا ما ذكروا هذا الشق من الوطن العربي من المغرب قال المغرب ا ة لا يتكلمون ا ل ع ر ب ي ة هكذا وقلتم انتم لا تعلمون لا تعلم. ما عرفتم من ا ل م غ ا ر ب ة ما ع ر ف ت م ا ل م غ ا ر ب ة ف أ ذ ك ر م ر ة ا ل م غ ا ر ب ة يا إ خ و ا ن ي يعني ناس كانوا أ ن ا أ ت ح د ث عن ا ل م غ ا ر ب ة القدامى وبعض من هو في مثل القديم و إ ن كان يعيش بين ظهرانيكم كانوا قوما لا تسمع ك ا د من أ ح د ه م لحنا في ل غ ة العرب إ ط ل ا ق ا إ ذ ا لحنت و أ ن ت ت ق ر أ على الشيخ ك أ ن ك وضعت إ ص ب ع ك في عينه لا لا يمكن أن يمر ه ذ ان الشيء لا ي م ك أن يمر والان كثير من إخواننا ا في ل مشرق لا يعتنون بهذا ترى الرجل يصدك عن درسه ب ك ث ر ة لحمه م ر ة اخبرني واحد أ ن ه في بعض البلاد أ ع ط ا ه محاضرات في الأنساب في تاريخ العرب و أ ن س ا ب ه م فهذا الذي حدثني عن ذلك الدرس شوقني إ ل ي ه وقال الرجل مجتهد ويختار ويفعل و ك ذ ا يعني اشتقت كثيرا إ ل ى سماع تلك الدروس ف من الله تعالى بها علي فسمعتها فلما لقيت صاحبي قلت له لو عقدت بطوله العالم في الاغلاط لكان صاحبنا بطل العالم في الاغلاط مستحيل هذا كيف تنصت ي فاقول لكم عيبنا اننا مغاربه تسف تت يعني استعلينا فلا تطيق اذاننا يعني هذا, هذا السيل المتراكم المتلاطم من الاغلاط الذي يرد على, على الاذان ومن هذا يعني أ ن ا الآن قلت لكم شيء يذكر من المستقبح في ا ل ق ر ا ء ة أ ن يجرى الوصف ومجرى الوقف إذا وهذا يجب أ ن يكون الطالب عليه حريصا لا يفر إ ل ى السكون لا تسكن أ ن ت تريد يريد القارئ ق ان ر ئ أي ك ا يريد ا لا ق ر ئ أن لا يظهر في قراءته ل الخطا فماذا يفعل يسكن حدثنا مالك حدثنا مالك عن يزيد عن إ س ح ا ق عن ما هذا طيب أ ن ت في مصلحتك أ ن تحرك حتى إ ذ ا أ خ ط أ ت يصحح و لك فيقال لك هذا لا هذا ضم هذا كسر هذا, هذا مفاعل ن من و ع ا ل ص ر ه ذ م ف ا هذا مفعول هذا بدل هذا كذا في م ص ل ح ة الطالب أ ن يفعل هذا لا الطالب هو غرض عنده أ ن لا يقال ف ل ن كثير غرض فيدلس ويوهم ويافر في من أشد مما يفر إ ل ى أ ش د مما فر منه نعم فضل. قد كنا في بعض دروسنا أن كنا ندرس الفكر فكنا نشترط من يلحن لحن فكانت يتنافسون إحسان نعم وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن بعض على عقبة عبد مرة مالك موسى فضل في الفكر صرف في لخبة ألا القراءة إلى طلبة الأنصاري قد يقرأ قراءة يزيد أذكر وإذا غيره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 قال عبيد الله, الله حدثني عن مالك عن موسى بن ع ق ب ة عقبة موسى بن عقبة بن أبي ع ي ا ش ا ل إ م ا م ا ل ث ق ة الكبير المدني أ و ل من صنف في المغازي ا ل ن ب و ي ة وكان مالك رحمه الله إ ذ ا قيل له مغازي من نكتب قال عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن ع ق ب ة وقال م ر ة عليكم بمغازي موسى ف إ ن ه رجل ث ق ة طلبها على كبر ليقيد من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكثر كما كثر غيره هنا لما قال إ م ا م مالك ولم يكثر كما كثر غيره هو يعرض بابن إ س ح ا ق صاحب ا ل س ي ر ة ا ل م ش ه و ر ة محمد إ س ح ا ق كان مالك بينه وبينه شيء فكان يقول فيه دجال من الدجاج ل ة مالك يقول عن ابن إ س ح ا ق ذاك دجال من الدجاج ل ة فلذلك ا ل آ ن عرض به قال فقال عن موسى بن ع ق ب ة ف إ ن ه طلب هذا ا ل ش أ ن على الكبر وقيده ليعلم من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ي ك ث ر ك ما كثر غيره ولماذا كان بينه وبين ابن إ س ح ا ق ذلك إ س ح ا ق مره قال لبعض ا ل ط ل ب ة اعرضوا علي علم مالك ف أ ن ا بيطاره فقال فقيل ذلك لمالك فقال انظروا الى دجالي من الدجاج ل ة يقول ع ر ض و ا علي علم مالك وموسى بن ع ق ب ة رحمه الله مات س ن ة احدى واربعين ومئه وكتابه مطبوع نعم عن عبد الرحمن يزيد ا ل أ ن ص ا ر هكذا عندك ماذا كتاب ا ل ذ ي عندك طيب ماذا عندك كلكم عندكم يزيد كلكم طيب هذا كلكم عندكم زرقاني أنت ما هذا الكتاب الذي عندك طيب عرفته. أنت؟ تحقيق؟ طيب هذا اللي اسم هذا وقع فيه اضطراب عجيب في أ ك ث ر النسخ عبد الرحمن بن زيد الانصاري أ ن ص ر ر ي عبد ا ل ح م بن ن زيد ا ل أ وقع في الذي يريد أ ن يصحح لا يضرب على الاسم المكتوب في الكتاب يشير إ ل ى الحاشيه اتركوا الكتاب كما طبع و أ ش ي ر و ا في ا ل ح ا ش ي ة إ ذ ا أ ر د ت م أ ن طيب قلت في أ ك ث ر النسخ عبد الرح... الاسم هو عبد الرحمن بن, بن زيد وقع في ح ا ش ي ة الزرقان وفي ح ا ش ي ة ا ل س ي و ط على الموطه وفي ح ا ش ي ة جنون على الموطن عبد ا ل ر ح م بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد الأنصار عبد الرحمن بن يزيد ه ذ الانصاري هو عبد ا ر ح م ن بن بن يزيد ج ر ي ة ا ل أ مدني ثقه أنس بن عقبة وشيخه في هذا الإسناد هو بن موسى عقبة مالك ولم تلامذه يذكر في تلاميذه موسى بن عقبة و ا ل آ خ ر الذي ذكرت لكم عبد الرحمن بن زيد هذا هو اسمه عبد الرحمن بن زيد بن عقبه ة الحhalt و ذ ا أيضا مدني وهذا يذكرون في شيوخه أنس بن مدني ا تلاميذه عقبة فالراجح هذا ا ل ل ك ويذكرون موسى في في بن أنه عقبة إ ز ا ا د عبد هو ل ر ح م بن ز د ا ل ذ ي هو عبد ا ل وليس الرحمن بن زيد الذي هو عبد الرحمن ر جارية ح م ن بن بن بن بن بن عقبة وليس عبد الرحمن بن يزيد الذي هو عبد زيد يزيد يزيد هو ومما يؤكد ذلك أ ن ابن عبد البر رحمه في ا ا ل س ت ذكره ا ذ ك ر باسمه واسم أ ب ي ه واسم جده واسم جد أ ب ي ه ففي بعض مخطوطات الاستذكار قال ابن عبد البر عبد الرحمن بن زيد بن ع ق ب ة بن ك ر ي م او بن كدين و المحقق الاستذكار المطبوع المحقق جاء إ ل ى هذا الموضع ف أ ز ا ل زيد ازال ل عبد البر عبد الرحمن ا كما ابن س م ذكر عبد عبد بن ي د بن عقبة م ح ق ق أ زيدا ا ل ز ووضع موضعه يزيد و أ ش ا ر في ا ل ح ا ش ي ة قال في ن س خ ة م خ ط و ط ة زيد وهو تحريف ولم يذكر لماذا كان تحريفا و أ غ ل ب الظن انه يعني النظر في المطبوع من الموطا ومما ل التحريف الذي ل ا هذا ا شك أن التحريف هو صدعه ح ق ق وأنه و هذا غلط غلط لا شك بي م يؤكد هذا الغلط أ ن البخاري يا رحمه الله في التاريخ الكبير في ت ر ج م ة عبد الرحمن بن زيد بن ع ق ب ة قال مدني يروي عن أ ن س و أ و ر د له هذا ا ل أ ث ر الذي أ خ ر ج ه مالك في الموطه ومما أ ص قال هو عبد الرحمن يؤكد د عبد يزيد بن عقبة وليس عبد الرحمن بن الرحمن وليس ومما ي ذلك أ ي ض ا أ ن الشيخ محمد, محمد زكريا ا ل ك ن د ه ل و ي المدني رحمه الله قال بملاحظة كتب يظهر أن عبد الرحمن بن يزيد بن التراجم الرحمن يظهر جارية يزيد أن ليس له إ ل ا حديث واحد وهو ق ص ة ا ل خ ن س ا ء ب ن ت خ ذ ا ن رواه البخاري وغيره وليس له غير ذلك الحديث تحريض يعني ق ض ي ة أ خ ر ى وقعت على هذا الاسم في الموطا الذي حققه ا ل أ س ت ا ذ ا ل أ ع ظ م وهذا من النسخ ا ل م ع ت ن ا ت بها جاء عند هذا الاسم وكتبه وعلم في ا ل ح ا ش ي ة قال في ن س خ ة يعني في النسخ من التي ن س خ ا ل اعتمد عليها قال الاسم هو عبد الرحمن بن زيد بن كدير وهذا تحريف أ ي ض ا ل أ ن ه أ ظ ن أ ن ا لماذا تحرف لم يستطع ا ل أ س ت ا ذ أ ن ي ق ر أ المحقق رحمه الله أو وفقه هنا مع لم يستطع أ ن ي ق ر أ ل ي ان أ ظ ن أ ن النسخه م غ ر ب ي ة والخط المغربي ت ع س ر قراءته على كثير من ا ل م ش ا ر ق ة هو كديم بالميم أو كريم او ل المؤتلف د ا ر قطني في ا وابن المنتبي الخلاف ل ل م خ ت تبصير ف في أورد حجر كريم د ي م و ك المهم أنه بالميم الكريمة في آخر يُرِس وهو عويل الرحمن بن زيد بن ع ق ب ة وكديم هذا أ ب و ع ق ب ة فهذا يعني تحريف كثير وقع على اسم واحد لكم على شيء وهو ان هذا العلم علم الرجال علم صعب دقيق والذي يعود فيه فقط إ ل ى ن س خ ة م خ ط و ط ة أ و إ ل ى كتاب طبع او حقها هو مظنه لكثير من الغلط فيحتاج المرء أ ن يراجع كتبا ك ث ي ر ة جدا ومع ذلك قد لا يقطع بصواب ما يقوله في الرجال الان م هذا في اسم واحد انظروا ه ذ التواطؤ ا على ا ل تحريفه أن أنس أن أنس ابن مالك ابن مالك أبو وأبي القديم من العراق فدخل عليه كعب طلحة وأبي من أ ب و ط ل ح ة رضي الله عنه الصحابي مشهور بكنيته اسمه سهل بن زيد ا ل ن ص ا ر ي الخزرجي ما شهد ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة وكان أ ح د النقباء وعندما كان مشهورا بشجاعته كان أ ح د ا ل أ ب ط ا ل المشهورين وأحد الشجعان وكان أ ح د الشجعان و له صوت يفزع ا ل أ ع د ا ء في الجيش حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت أ ب ي ط ل ح ة في الجيش خير من ف ئ ة وقال في حديث آ خ ر صوت أ ب ي ط ل ح ة في الجيش خير من أ ل ف رجل تزوج أ ب و ط ل ح ة رضي الله عنه أ م أ ن س بن مالك أ م سليم ولما جاء لخطبتها قالت له يا أ ب ا ط ل ح ة أ م ا مثلك يرد و إ ن ي فيك ل ا ر ا غ ب ة ولكنك رجل كافر و أ ن ا م س ل م ة فلا تحل لي ف إ ذ ا أ س ل م ت فذلك مهري لا أ س أ ل ك غيره قال ف أ س ل م فتزوجها قال ثابت للبنان راوي هذا الخبر عن أ ن س فما سمعنا بمهر كان أ ك ر ا م ا من مهر أ م سليم ا ل إ س ل ا م و أ ب و ط ل ح ة هذا مناقبه رحمه رضي الله عنه ك ث ي ر ة منها ما رواه الشيخان عن أ ن س رضي الله عنه قال لما كان يوم أ ح د إ ن ه ز م ناس من الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب و ط ل ح ة مترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ح ج ف ة يقيه العدو يعني جعل ترسا من جلد ا ل ح ج ف ة هذه الترس من جلد لا خشب فيه يحمي به النبي صلى الله عليه وسلم من وقع السلاح وكان أ ب و ط ل ح ة رجلا شديد النزع كسر في يوم وحود قوسين أ و ثلاثا شديد الناس يعني هذا و ت ي ق و ة و ب س ط ة في الجسم ليكسر هذه ا ل أ خ و ا ت ومع ذلك كان راميا فكان يرمي أ م ا م النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا مر رجل في جعبته نبل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذلك ا ل ل ر ج أ ن ث ر ه ا ل أ ب ي طلحه فكان يرمي أ م ا م النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف فيلتفت ابو ط ل ح ة إ ل ي ه ويقول له يا رسول الله ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي ن تشرف لا يصفك سهم من سهامهم نحري دون على نحرك يا رسول الله وكان يقول له كما في البزار وجهي لوجهك الوقاء نحري لنحرك الفداء يا رسول الله وطال به العمر إلى به أدرك أن زبنة عثمان رضي الله عنه و م ر ة ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ف ق ر أ قول الله تعالى في روحي فافا و ثقالا و جاهدوا ب أ م و ا ل ك م و أ ن ف س ك م في سبيل الله ذ ل ك خير لكم إ ن كنتم تعلمون فقال لبني ه استنفرنا الله عز و جل شيوخنا و شبابنا جهزوني فقالوا فقاله بنوه يا أ ب ا يرحمك الله لقد غزوت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وفي عهد عمر نحن ا ل آ ن نغزو ع ن ه ف أ ب ا ء الله يغزو بنفسه فغزا في البحر فمات فما وجدوا ج ز ي ر ة ي د ف ل و ن ه فيها إ ل ا بعد س ب ع ة أ ي ا م فما تغير واختلف في سنة بوته فقيل سنة 32 و30 وقيل سنة 34 و30 وقيل سنة 51 وهذا الذي رجحه ابن حجر رحمه الله فقيل في سنة سنة سنة سنة رجحه رحمه حجر وقصته م ش ه و ر ة ق ص ة ابنه الذي مات والذي غسلته زوجته وام سليم وكفنته بعد أ ن ثم اعدت تهيات و أ ع د ت نفسها لزوجها ف أ ص ا ب ه ا وقد كنا ذكرنا لكم هذه ا ل ق ص ة فيما مضى في ترجمه من تعالى ا من ف لا تذكرون هذه مشكله ذكرنا هذا في ت ر ج م ة حفيده إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة وقد قلنا لكم إ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما د ع ا لهما ب ا ل ب ا ر ك ة في ليلتهما حملت أ م سليم من تلك ا ل ل ي ل ة بغلام فولدت عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة وعبد الله هذا حفظ ا ا ل ق ر آ ن وروى الحديث وولد لعبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة ع ش ر ة من الولد أ ك ث ر ه م كانوا فقهاء محدثين و أ ش ه ر ه م هذا إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة ومنهم إ س م ا ع ي ل بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة وحفص بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة و ع م ر بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة وعبد الله بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة المهمه هذه اثر د ع و ة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك